فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم, وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مَرْصَدٍ فإن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ فخلوا سبيلهم إِنَّ الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهما منه ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم؟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 يرضونكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 ما كان للمشركين ان يعمروا مسجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي نيرهم خالدون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ائين استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولائك هم الظالمون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 ربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصاري المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يوفكون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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسى الرسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نِيرِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كنتم تَكْنِزُونَ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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 عف الله عنك لما اذنت لهم حَتَّى يتبين لك الَّذِينَ صَدَقُوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الْأُمُورَ حتى جاء الحق وظهر أَمْرُ الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا ذلي ولا تفتني أَلَا في الفتن سَقَطُوا وَإِنَّ جهنم لَمُحِيطَةٌ بالكيفرين إِن تصبك حَسَنَةٌ تسؤهم وَإِن تصبك مُصِيبَةٌ يقولوا قد أَخَذْنَا أَمْرَنَا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون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 يحلفون بِاللَّهِ لَكُمْ ليرضوكم وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يُرْضُوهُ كَانُوا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 ولئن سَأَلْتَهُمْ ليقولن إِنَّمَا كنا نخوض ونلعب قل أب الله وَآيَاتِهِ ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِيمَانِكُمْ إن يعفعوا مِنْكُمْ منكم تعذب طائفة تعذب طائفة بِأَنَّهُمْ كَانُوا كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أَيْدِيَهُمْ نسوا الله فنسيهم إِنَّ المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها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 ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والموت فكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كَلِمَةَ الكفر وكفروا بعد إِسْلَامِهِمْ وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إِلَّا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِنْ يتوبوا يكو خيرا لهم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 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بخلوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي, فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 وَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استاذنك أُولُ الطول, الطَّوْلِ مِنْهُمْ وقالوا ذرنانكم الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا مَعَ القاعدين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 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذى لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء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 إنهم رجس وما واهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصير والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم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 أفمن أَسَّسَ بنينه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنينه على شفا جروف أم من أسس بنينه على شفا جروف نهر فانهار به في نير جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه, حقاً وعدا عليه حقا في التوريت والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصير الذين, الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأف رحيم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 فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ليتفقهوا في الدين قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفير وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا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 أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةُ النَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّا صَرَفُوهُ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عندتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رأف رحيم فَإِن تولوا فقل حسبي الله لا إله إِلَّا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم